ولكن la كفروا man وَإِن تَعْلَمُنَّ مَا يَغُرُّهُمْ عَلَىٰ يَنفَعُهُمْ وَلَن بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون قول مثوبة من عند الله خير وَالْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ والله هو الذي برحمته يمنّ إذا والله ذو الفضل